وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُهْمِلْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُدْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصْرَهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْتُ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَدْرٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ دَعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سعيا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي تَبِيرِ الْلَّهِ كَمَثَلِ حَبْثٍ كَمَثَلِ حَبْثٍ أَوْبَتَ السَّبَعَةَ نَالَ فِي كُلِّ ثُوبٍ مِئَةٌ حَبْثٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من لو لا لهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف عفورة خير من صدقت يتبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والآدا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراض فأصابه واب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.